وأنه خلقت زوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى فأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى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 114. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون 115. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون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 وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِيرٍ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نكر